داب الله مثلا عبدا مملوكا لا يطغى ولا شيء ونرجقناه من نار رزقا حسنا ومن رجقناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله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 أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيَخْشَوْنَ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ يَخْضَعُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا فِي الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ فِيهِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ